نزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّن قِيلِتٍ ذِكْرُهُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن bikum wa la tattabi'u min dunihi awliya kariitin ählekna haa fadahaa baksuna biatan augum kailun fama kaan un a illa am لَنَنْمُوسِينَ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا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 مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَٰتِنَا يَكْفُرُونَ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 وَلَ قَدَ خَلَقُناَاكُم ثم شَّ صَوورنكُمْثَُّ قُل النَالمَلائِكَةِسجُدُ لِآدَمَ فَسَجَدواثَُّ كُل النَالمَلائِكَةِسجُدُ لِآدَمَ فَسَجَدُ إِلَّ لم يكن من الساجدين